Oh. <laughs>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 هم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيصحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا نجوا قالوا إنها دليل ساحران يريدان أي يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلام فأجم أو كيدكم ثم تصفى وقد أفلح اليوم من استعلى.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 في جذوع النخل ولا تعلم أن أينا أشد عذابا وأبقا قالوا لن يؤسرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا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 ثم اهتدى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 يُقْمُل العهد ام أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حُمِلنا أوزارا من زينة القوم ولكننا حُمِلنا أوزارا من زينة القوم فقد افناها فكذلك ألقى فأخرج لهم عجلا جسدا لَهُ خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أ فلا يرون ألا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضرو ولا نفعه ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنت به وإن ربكم رحيمان فاتبعوني وأطيع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 ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبثتها وكذلك سولت لنفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإنك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إله كالذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما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 رزقك والعاقبة للتقواء، وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربه، أو لم تأته بجنة ما في الصحف الأولى، ولو أن أهلكناه بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع ع آياتك من قبل أن ذل ونخزام قل كل متربص فتربص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومنه